الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولاد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 فتصبح الأرض مخضرّة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد